المبارك المحبه الرب يبارك حياتك ارجو أن يكون الصوت جيد سلام الى كل احباه في الغرفه احباه المسلمين والمسيحيين واليهود واللا دينيين والوثنيين والملحدين وكل انسان في كل الوجود سلام المسيح يشمل الكل الرب يبارك حياتكم جميعا واهلا ومرحبا بكم في غرفاتكم انجيسس اول سينس هاف ناس اللي تقول الصوت واطي أرجل ويكون شوية تحسن الصوت بجوعة مرحب بكل الأحباء اللي بيسلموا على التكست بشكر كل الأحباء اللي شاركوا في الترميم والتسبيح والصباح الرب يبارككم ويعود تعب محبتكم كل خير أما موضوع النهاردة بنعمة الرب يسوع فهو الأم كل سنة وكل الأمهات بكل خير ده موضوع النهاردة موضوع النهاردة مش بس للأم الانجم اتأولاد نعم انا محتوين الموضوع ده الأم اللي سهرت الأم اللي حملت الأم اللي تعبت الأم اللي ربت الأم اللي ربت أجيال الأم اللي ربت قديسين الأم اللي ربت خدام وأيضا الام الروحية اللي هي عندها أولاد وبنات ولدتهم في المسيح وأيضا الأم التي تبنت يتامى أو مشردين ليس لهم أمهات بحي كل الأمهات بحي الأم التي ولدت وربت وسهرت والأم التي صلت لكي ما تلد في المسيح أولاد وبنات والأم التي تبنت آخرين ليسوا هم أولادها شيء رائع جدا التبني شيء رائع جدا ان الإنسان يتزل نفسه من أجل آخرين لا يعرفه ويعطيهم حياته وإسمه يعطيهم إسمه شخصيته تاريخه ونحن نشكر الرب الذي تبنانا وأعطانا اسمه فبعد أن كنا أمم مشردين نتبع الأوسان نتبع حياتنا الخاصة في المسيح يسوع أصبح لنا كيان جديد كينونا جديدة أصبحنا أولاد الملك أعطانا اسمه فأصبحنا مسيحيين فتح لنا بيته وأصبح لنا الخلود الأبد في السماء معه إلى الأبد آمين ربما أول أم في التاريخ تقابلنا هي حواء ونقرأ في سكر التكوين 23 ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حج وهو أقدم كتاب ذكر اسم حواء أم كل حي فأصبح تعبير حواء مأخوذ من رسالتها في الحياة فهي أم الأحياء حواء وكأن الإسم الذي خلع عليها هو رسالتها في الحياة فهي حواء أم الأحياء ونحن نعرف أن الإنسان الأول سقط في ألقاطية سقط في المعصية ولكن الكل كما نعرف محسوب في خطة الله الأبدية فإن كانت حواء أخطأت وآدم أخطأ فهناك حواء الثانية وآدم الأخير العواء الثانية التي حملت النور إلى العالم أم البشرية السيدة العزراء التي أنجبت الرب يسوع المسيح له كل المجد الذي تنحني له كل ركبة من من فس ماء من فوق ومن في الأرض من تحت ومن في الماء من تحت الأرض كل ركبة تسجد يسوع المسيح مخلص العالم هو الذي صحح كل الأخطار هو الذي صحح كل التاريخ هو الذي أعاد لحواء مكانتها من جديد هو الذي أعاد للأم كرامتها من جديد فلم تعد المرأة حواء خلوا بالكم لأنها فقط أم كل حي ولكنها في المسيح أصبح لها موقع جديد فإن صينة المرأة هي التي أنجبت مخلص العالم لأن نسل المرأة وليس نسل الرجل يسحق رأس الحية نسل المرأة يسحق رأس الحية فرفعت حواء رأسها من جديد لا لتقول فقط أنا أم كل حي ولكن لتقول أن هناك واحدة تمثلني حملت رب البشرية وقدمته إلى العالم وكان هو مخلص كل الأجيان والآن إلى الأخوات المباركات الموجودات معنا وبمناسبة أن العالم يحتفي بكنا وأن العالم قدر خدمة كنا وقدم وقدر الرسالة التي تقوم بها امرأة في هذا الوجود حيث أن العالم يحتفي بكنا فأريد أن أقول لكنا ربما ستربين انسان مهم في التاريخ ام العظماء الامهات اللواتي ربما مفيش ولا واحده كانت فاكره ان اللي بتربيه ده هيكون رئيس دوله لو رئيس طائفه او او خادم فيأتي بأبناء كسر ولكنها كانت تربي وإذ بها ربت إنسانا فاعلا في التاريخ علشان كده النهاردة يمكن حتكسبي واحد للمسيح سيبارك بركة خاصة لكي ما يلد هو أيضا في المسيح أبناء كسر فتحسبي أنت أم لكل هؤلاء ياما أمهات ما تزوجوش ولا ولده ولكن كان لهم لهن أبناء كسر هل يفوتني هنا أن أذكر الأم تريذا لا يفوتني أن أذكر الأم تريذا التي لم تتزوج ولم تلد من ضطنها ولكنها حملت سمارة رائعة مشعة إلى اليوم الأم تريزة اسمها علم لأنها قدمت حياتها للآخرين في محبة المسيح فهناك أمهات مثل الأم تريزة لم يتزوجنا ولكن التفت إلى العريس الواحد شخص الرب يسوع المسيح كان هو الذي ملأ حياتهن فانطلقنا في هذا الوجود به ولأجله وبقوته فخدموا العالم وربما الأمثلة كثيرة وأنا أراكم تكتبون أسماء كثيرة كانت الأممك أو الأمدلاج أو غيرهم من الأمهات ولكن تعالوا إلى أم أخرى في الكتاب المقدس أريد أن أركز عليها بعض الشيء اليوم تعالوا معاي كذا ونفتح مع بعض صفر الخروج إلى الأطخاح الثاني ونقرأ عن أم عجيبة وأم محبة هي أم موسى النبي فأقرأ من من النصاح التاني من الآية الثلاثة أو الآية الثنين فحبلت المرأة وولدت ابن ولما رأته أنه حسن خبأته ثلاثة أشهر كان الاضطهاد واقع على على اليهود على الإسرائيليين في أرض مصر وكان هناك قانون صدر بقتل كل الذكور وإحياء كل الإناث ولدت وخبأت الصبي ثلاثة أشهر ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفطا من البردي وطلطه بالحمري والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حفة مهار جابت كده صفت يعني سلة بتتصنع من, من البردي نبات البردي المشهور في مصر اللي تعمل منه الورق وراحت طالته بالحمر والزفت والحمر زي الزفت حمر عبارة عن نوع من القار معدني زي القطران بمجرد ما يجمد شوية بيتحول يبقى زي الزفت وما زال يستعمل إلى اليوم في طلاء المراكب في أماكن كثيرة في العالم شاطر أم موسى عذا تأفل كل منافذ المية عشان ما تدخلش جوه السببت فطلتوا بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه البعض يفتكر انها حطته في النهر كده بس لا مفيش أم محدة تحط تحط السلة كده في النهر طب ما هيجري وممكن يتقلب في المياه وخلاص لا هي ما عملتش كده شوفوا الكتاب بيقول ايه كتاب بيقول ووضعته بين الحلفاء على حافه النهر بين الحلفاء اللي هو اشجار نبات معروف زي اللطغط زي الخيزران كده بينبت على اطراف المياه في الحافة عشان كده في مصر في الجنوب بينبت كتير فسموا وادي حلفا وادي حلفا في مصر لانه في النبات ده منتشر كتير جدا غير بوص فحطته بين الحلفاء يعني مش هيتحرك ليمين ولا شمال جاء كده خدت السبت وحطته بين العدان ده تحت الغاب بين البوص فأصبح ثابت ما يتحركش من مكانه زمان وإحنا صغيرين كلنا بنفتكر حطته في المية وخلاص يعني ثابته كده في المية وكان الواحد بعقله الصغير في ذلك الوقت بيحاول يتقيل كيف إلى هذا الحد يعني السلة أو السبت ما تقلبش وكان ماشي مع المية بتيار المية العنيف لا الموضوع مش كده خالص الموضوع بعناية توضع بين الحلفاء على حافة المهن وبعد كده خلت أخته مريم تؤث من بعيد علشان تراقب وتشوف إيه اللي حيحصل مريم دي أخت موسى وهاروم هي اللي نقبط فيها البعض واعتقد أنها مريم العزراء لا دي مريم تاني دي أخت موسى وأخت هارون وقفت أخت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به فنزلت ابنة فرعون إلى المهر لتكتفل وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر فرأت الصفط بين الحلفاء فأرسلت آمتها وأخذته بنت فرعون نازلة نازلة نيلي النيل مش بس مقدس ده معناها النيل كان ايه في الوقت ده معناها النيل كان مضيف معناها النيل كان مشجع انه ابن فرعون تنزل تقتفل فيه لكن للوقت ما ينفعش للأسف أن المصر ما ينفعش دلوقتي للإغتسال بس إبنة فرعون نفى له وبعدين هم كده ماخدين راحتهم بصوا شافوا الصفق اللي المفروض في موسى ولما فتح فتحته رأت الولد وإذ هو طبي يبكي فرقت له وقالت هذا من أولاد العفرانيين رقت له يا إخوة دي وجد نعمة في عينها ده ربنا حق هذه النعمة ربنا كان الموضوع كله في إيده أثاري الإنسان بيعمل لكن الرقابة كلها من ضابط الكل يعني إحنا بنعمل اللي علينا الذي نستطيع أن نفعل نفعله ولكن هناك أمور واضح أن أعلى منا بكثير أمور مهما فكرنا فيها مش هنعرف ننتج صح عشان نطلع منا توب كويس لكن المسيح يعرف رب البشرية يعرف فرقت له ما هيش أمه لكن رقت له كام وحدة في الدنيا رقت لماس كتير كام وحدة في الدنيا المسيح حطت قلبها نعمة خاصة تجاه أطفال ماذا عرفهمش ولا شافتهم قبل كذا لكن نعمة المسيح أدركت هؤلاء فوضعت نعمة خاصة في عين وحدة اتبنت أطفال في عين وحدة رحمت أطفال في عين وحدة كان السبب في نجاة أطفال إلى آخرهم لكن كان في خطة معمولة برضه فقالت أخته لابنة سرعون هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد كان في بين مريم وأم موسى ده بيفكي أروح أجيب لك مرجع فقالت سهبنة فرعون هذه فذهبت الفتاة ودعت أم الولد وهنا يمكن السبب اللي أنا اخترت من بين الموضوعات يعني الأمهات أم موسى علشان اللي جاي بعد كده مش بس علشان اللي فان لا اللي جاي بعد كده أنا ياما وقفت وسألت نفسي يا ترى إلى جانب حليب الأمهات ما الذي أرضعته أم موسى للموسى تاني حسأل السؤال هل أم موسى أرضعت موسى بس لبن؟ هل موسى العملاق ده اللي طلعه كل فكره يحرر شعبه بس أمه هتمل أنه ترضعوا لبن؟ لا اطلاقا مش ممكن وعلشان كده أنا بتوجه للأمهات بتوجه للأمهات اللي ولدوا أولاد وبتوجه للأمهات اللي بيولدوا سمارة المسيح وبتوجه للأمهات اللي ببنوا أولاد أو بنات يترى بنهتم بس بالأكل والشرب ولا مفروض ندخل إلى العمق انا أنحني أنحني احتراما لأم موسى أنحني احتراما لأم موسى التي أنجبت هذا العملاق صحيح أن هذا العملاق لم يصبح عملاقا إلا بعمل روح الله كلنا متفقين على هذا الأمر ولكن كان لهذه الأم أيضا دورا في حياة موسى النبي فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وادع لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد فقالت لها فرعون الذهبي فذهبت الفتاة وذعت أم الولد أم الولد فقالت لها ابنة فرعون الذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وأنا أعطي أجرتك فأخذت المرأة الولد وأرضعته ولما كدر الولد جاءت به إلى ابن سرعون فصار له ابن ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من الماء يعني في الفترة التي كانت أم موسى تعثني بموسى وترضع موسى كانت تعثني بأن تحكي لموسى أصل إيه وفصله ايه وهو اصله من فين وايه العرق بتاعه وايه اجداد مين وجاء هنا ازاي كل القصص التاريخيه التي تعرفها غذت بها موسى في السنوات الأولى من الحياة قبل بعض الامهات بيعتقدنا لا الولد لسه صغير لما يكبر لما يكبر هعلمه ولما لما يكبر كان يعني يعني يكون عمره 6 7 سنين هبدا اعلمه ما خلاص هو كبر 6 7 سنين ده كبر خلاص ده بقى راجل وعنده كلمه في البيت ده بيجا راجل وأصبح عند كلمة في البيت أمال إيه؟ لا أحبت الرب الناس اللي تسأل عن سفر دنيان أمكمل بنعمة المسيح نحن النهاردة علشان عيد الأم حبيت أقول لكل الأمهات اللي في العالم ربي بارك كن وأعظم رسالة من الرسائل العظيمة في هذه الحياة التي نعيشها رسالة الأم فإذن السنوات الأولى أخواتي السنوات الأولى اللي بيحصل أن الطفل يعرف يخزن ممكن ما يعرفش يتكلم ممكن ما يعرفش يعبر لكن هو مخزن ممتاز جدا وحينما يعرف كيف يعبر سيعبر بما تم تخزينه يا ترى خزن إيه في السنوات الأولى ما الذي يخزنه أول ما يستدعي يتكلم ويعبر سيعبر عما خزنوا في داخله علشان كذا اهتموا ان تغزوا الاولاد والبنات وهم صغيرين وهم صغيرين يخزنوا يخزنوا ازرعوا فيهم البزور والبزور سيأتي الوقت الذي تنبت فيه حينما تجد التربة الجيدة التربة الصالحة إذن تحية وإنحناء إلى أم موسى النبي الذي ربت عملاق مثل موسى أحب أقول للأمهات اللي بيسمعوني دلوقتي كل أنواع الأمهات اللي أنا ذكرتهم خلي بالك ممكن يكون اللي بتربيه عملاق وانت مش واخده بالك يمكن يكون اللي انت مسؤول عنه عملاق وانت مش واخده بالك يمكن يكون اللي بعثولك ربنا دا عملاق صلي عشان ربنا يديك قوة لخدمة العمالقة اللي هم أبناءنا وبناتنا أنتقل لشخص آخر ليس امرأة شكرا يا الفدا انت بتقول لي تحية لأمك يا أخي وحيد لأنها جعلتك رجل حسب قلب الله انا بشكرك ولكن أحول هذه التحية لأختي لأن أختي هي التي ربتني وأنا فقدت أمي وأنا طفل صغير جدا فأنا أحول هذه التحية لاختي التي ربتني وتعذت معي كثيرا جدا أمي سافرت إلى السماء وأنا طفل صغير فأكن لها كل المحبة و... وكل الاحترام وهي أم الثانية أختي هي أم الثانية أنتقن معكم إلى اثتر أنتقن معكم إلى اثتر في الألقاح الثاني من سفر أستير والآية 7 وكان مربيا لهدث أي أستير بنت عنه لأنه لم يكن لها أب ولا أم وكانت الفتاة جميلة الصورة وحسنت المنظر وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخي لنفسه ابنة وعلشان كده نجدت الحتة دي علشان أحيي إذا كانت في أم معانا متبنية فأنا بحييها إنها قامت برسالة رائعة جدا في حياتها وبالتالي أحيي الأمهات اللواتي تبنينا أطفال في كل مكان أمامنا الآن صورة لرجل تبنى ابنة عمه الصغيرة وكانت من العمالقة وكانت من العمالقة أستير يعني تعب مراحش تبع تعب مضاعش خصارة يجي شخص في التابش تبني خسارة يجي شخص في التاريخ ويمنع رسالة إنسانية مجيدة خسارة يجي شخص في التاريخ ويخلي مشردين كان ممكن يعيش حياة كريمة في بيوت كريمة فهن عندنا صورة في الكتاب المقدس للتبني ليس فقط تبني الآب السماوي لنا ولكن تبني بشر لبشر تبني بشر لبشر موجود في الكتاب المقدس فلو عندك فرصة أنك تتبنى مش لازم للطريقة دي لكن لو عندك فرصة تتبنى ناس عايزين يتعلموا الإيمان لو عندك فرصة أنك تتبنى خدمة في الكنيسة لو عندك فرصة أنك تتبنى ناك في السجون تتبنى مشب وأولادك لا تخدمهم بنوة الخدمة تتابعهم ترعاهم هذه نوع من الأمومة بلده في الملاجئ في أي مكان تعرف كان نفسي في يوم من الايام ويا لو في محامي في مصر او في اي دوله عربيه وانا كنت بعني مصر تحديدا زمان انا والى الان بس زمان كنت يعني بشوف افلام مصريه كثيرا كان يتم احتقار الطفل اللي تربى ملجأ وفي المجتمع أيضا مرفوض في المجتمع مختقر لو في محامب يسمعني ياريت تتعب في الموضوع ده ياريت تتعب لحد ما تجد قانون يسن في مصر وفي الدول دية أنه لو في حد زي ما في الازراء بالأديان كمان الازدراء بالانسان لانه انا مش احسن منيهم ولا في حد احسن منيهم الفرق الوحيد انه في واحد اتولد وظروفه كويسة واحد اتولد وظروفه مش في ايده فاترمع ملقاش الحضن اللي انا وانت القناة ولا لقى الركبة التي تدلله ولا الأياد التي تطعمه فبعد كده كمان يزل في المجتمع عشان كده الأمهات الحنائم دورهم أيضا رائع وكبير في خدمة الملاجئ مش اللي بتتوظف في الملاجئ لأنه 90% من الموظفات في الملاجئ اا يطحنوا الاطفال بيظلموهم وانا شفت تقارير كثيره جدا عن الموضوع ده لا الخدمه اللي رايح يخدم عشان المسيح مش مثل الموظف هناك واللي بياخد احتياجات هؤلاء مش اللي موظف وتجي الاحتياجات الماتفه وتؤخذ منهم يرد لو في محمد بن اسماعيل يحاول انه يحمي هؤلاء في المجتمع بقانون لو في فيلم طلعت فيه عباره عباره احتقار لشخص لانه كان متربي في ملجا يتم ادانته ومحاكمته المؤلف والممثل اللي فهمني يكتب لي سبعة أحسن أكون بتكلم في موضوع غريب شوية بس لا إحنا بنتكلم عن الأم والأم دي ممكن تكون محامية الأم دي ممكن تكون وحدة خادمة مش لازم الأم تكون هي اللي ولدت لا أنا وأتكلمش بس النهاردة عن الأم اللي ولدت في عيد الأم لا في أمهات ما بس آموا بدور الأمه أحسن صورة من الصور موجودة اليوم بالرغم من أنه السيد المسيح اللي هو كل المجد الذي يتنحني أمامه كل ربا بالرغم من أنه تكلم عن هذا الأمر إلا أنه ما موجود خلوني أقول كلام كل الناس الموجودين عارفين كم أم ربدت وتعبدت وسهرت الليالي والنهاردة موجودة في دار للعجزة ما فيش حد بيسأل عنها كم أم تعبدت وسهرت الليالي والنهاردة مرمية في أوضة في البيت ثين وثين لما حد يدخل عليها كتير أكيد كتير المسيح له كل المجد ذكر جزئيه ممكن اللي اتكلمنا فيه يدخل تحتيها افتحوا معايا كده لو سمحتم بشاره القديس متى اتاح 15 تعالوا نشوف النقاش اللي دار بين الرب يسوع وبعض اليهود حقر من, من بداية الأصحاح حينئذ جاء إلى يسوع كتبة وفرسيون الذين من أوروشليم قائلين لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا فأجار وقال لهم وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم فإن الله أوصى قائلا أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا وأما أنتم فتقولون من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تستفع به مني فلا يكرم أباه أو أمه فقد أبطلتم وفية الله بسبب تقليدكم يا مراءون حسنا تنفأ عنكم شعياء قائلا يقترب إلي هذا الشعب بفنهين ويكرمني بشفتيه وأما قلبه فمفتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس يعني الكلام هنا الربيع سعب بيعمل إيه يعني وضح ايه للناس دول او بيعاتبهم على ايه بيقول لهم الوصية بتقول اكرم أباك وأمك ومن أهان أباه أو أمه فليمت موتا لكن إنت عملت إيه أنتم تقولون من قال لأبيه أو أمه إنا ما أقدمه لك من معون الفلوس اللي نقدها لك أنا أقدمت بيها قربان للهيكل فأنا في حل منك اسمعوا السلام ده كويس واحد كان بدي أبوه مثلا بيعينه بديه في الشهر مثلا 10 جنيه ولا 20 جنيه جاي في شهر قال له لا دي أنا أقدمت بيها قربان عمدت بيها قربان للهيكل خلاص أنا في حل منك اللي بديه لك أديته لله اللي بزهولك قديتوا لله فأنا بحل منك انا بحل منك فهنا النهاردة أنا حط القالب ده اللي حطه المسيح في حتة مهمة خلوا بالكم أيها الأحباب الأم والأب دول لهم مركز عجيب في عيني الله مركز خاص موقع ما يعني ما فيه زيه النهاردة لما أنا أهمل أبي وأمي وأقول لكن أنا في الكنيسة وخادم في الكنيسة وحل طيب ما هي دي نفس الصورة الوقت اللي أنت بتقضيف خدمة الآخرين ما أنت كان ممكن تقضي هذا الوقت في خدمة الأب والأم إزاي بتقول له أنا بروح الكنيسة وعندي خدمة في الكنيسة انا بقسم قربان للكنيسة أنا بحل منك عشان عندي خدمة وسائد الأب أو الأم في البيت قربان هو الذي تتفع به مني الصور كثيرة يا أخوة الصور كثيرة اللي بتتناول نفس الموقف ونفس الفكرة قربان هو الذي تنتفع به مني خلاص لا احنا مفروض نحاسب اكتر من كده ولو في عندك فرصة انك تقدم نصيحة لواحد انت شايفه مهمل للأب او للأم يريد تعمل كده يريد تقول له ابوك قدامك فرصة بوس اقدام ابوك بوس أقدام أمك فرصة قدامك دلوقتي لا تقص قلبك اجرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب الهك اول وصية بوعد لو في حد فيكم النهاردة بيسمعني يريد تروح البيت لو عندك، لو عايش، لو حتقابل أبوك أو أمك بكرة مش بس تبوس يديهم، بوس رجليهم ياريت تعمل كده ياريت، فكر في الموضوع مش بس تبوس يديهم، بوس رجليهم انزل تحت كده وبوس الأقدام اذا في صور كثيره لامهات مشرقات ان كان في الكتاب المقدس او في التاريخ انا مش هطول عليكم انا حبيت بس النهارده يعني اصلت الضوء على بعض الشخصيات على بعض الأمهات وأصلت الضوء على بعض مش كل لا يمكن نحصل كل بعض الآيات المهمة في الكتاب المقدس اللي تتناول رسالة الأم وحياة الأم وارجع وأقول مرة تانية لكل الأمهات الأمهات اللواتي ولدنا من بطونهن والأمهات اللواتي ولدنا في المشيح والأمهات اللواتي تبنينا الرب يبارككم وكل سنة وأنتنا طيبات ويعيد عليكم الرب كل سنة وإنتوا في ملء البركة وفي ملء النعمة ولا أنسى أخيرا أن أنحني احتراما وتقديرا وتطويبا لسيدة الأجيال أم النور العزراء مريم التي حملت الرب يسوع المسيح إلى العالم وهي تظن شاهدة أن الحياة في الوسط وفي المجتمعات الصيئة في المسيح يمكن لأنها عاشت في الناصرة وكانت الناصرة صعبة جدا والخطية منتشرة ويهود الجنوب قالوا أمنا الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح مش ممكن لأن الناصر اختلطت بعبادة الأمم ربي بارك حياتكم جميعا بشكركم أحباء المباركين صلوا من أجلنا ومن أجل الخدمة مسعيد جدا النهاردة أكون موجود معكم وأتكلم إلى الأمهات وأقولهم كل سنة وأنتوا طيبات والصلاة هذا ما أعرف هي المفتاح الوحيد لكل شخص فيكم عنده احتياج لا توجد مفاتيح أخرى غير الصلاة الرب يبارك حياتكم جميعا اذكرونا الصلاواتكم وبشكر كل الأحباء اللي تعبوا لكان أحبائنا خدام التكست الرب يبارككم لإحفاظكم على الروم هادئة والأدنى المباركين اللي بدوني فرصة أتكلم في وجودهم وبشكر الأحباء اللي بتعبوا في التسجيل أخونا روماني وأخونا سيف الكلمة وأخونا سرياني كريستيان وأخونا بطرس السرياني وأخونا فشيشة وأخونا آضمين والأخت قول دمائر ربي بارككم جميعا وأيضا لا أنسى أن أشكر من ألف موضوع على البالتك أستاذنا المبارك is only way مرفوع دائما في صلواتنا الرب يباركك ويستخدمك لكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير أحباي اذكرون دايما في صنواتكم ولإلهنا كل المجد في كميسته إلى الأبد أمين ثم أمين ثم أمين شكرا جديد أختي المحبة تفضل المايك معكم